بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله لا مضل له من يضلل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد حين خير الكلام كلام الله عز وجل خير الهدى لمحمد محمد صلى الله عليه وآله وسلم شغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه وضلالة كلها وضلالة في النظر ما بعد كنا تعينا في آخر الدرس عند الجوازمة الجوازم طيب قلنا الجوازم على قسمين قلنا الجوازم على قسمين الجوازم المضارع على قسمين ما يجزب فعلا واحدا وما يجزب فعلا, فعلا. وبدأنا مع القسم الأول وهو ما يجزب فعلا واحدا اخ بالإله أعطي ها هذا هالل... أحد الطالب ليه كلم في القسم هذا كله قال الشيخ تبدي هنا يكون غاية يكون غاية يكون اليوم اليوم صرا قال الله قلنا الجواز على قسمين ما يجزم فعل واحد وفعل وحده وما يجزم فعل بدأنا في واحدة. هنا يلم ما يجزم فعل واحد ها قلنا لم ولما لم ولما وادم والما ولم لم الجواز ولا النهي بدأنا بلم شرحناها وبعدين لما وقفنا اجى طيب لما تفيد ما يفيده لم تفيد ما تفيده لم أي حرف نفي وجزم وقلب والفرق بينهما واحد رفت. رفت. رفت. قلنا والفرق بين لم ولما اولا أن لم تفيد نفي الفعل Amma لما L'amta L'amta m'atta And you are We وين done here We have done here, لا ما شخص ما شخص المكتبة ما شخص عندي عندي كتب طيب السؤال الأخير واليكم شكرا فقلت إذ لم تفيد النفي أما لما تفيد النفي لكن وقوعه سيقع احتمال وقوعه أو القيام به سيقوم حفظت الدرس هل حفظت الدرس هل لم أحفظ لكن لما أحفظ يعني إلى الأن وماذا وسأحفظ وسأحفظ ولما يدخل الايمان في قلوبكم إلى الأن يعني لكن سيدكم ثانيا لم تفيد النبي سابقا أما لما فتفيد النفي السابق مستصحب إلى زمن التكلم الفرق الثالث الفرق الثالث ان في الجواب يصح لك ان تكتفي بلما تقول ولما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 ألم تكونوا أصلها وَأَلَمْ تكونوا أقسمتم من قبل قدم العاطف عاطف يعني قدم باعتبار اخيتك تشاء يعني انا يعني على الالف او تاخذ اخه مثل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 فجُمْط بِسْبِهَا ولا بِلَغْضِهَا ها بسمها. ما هو اسمها لا بخلاف النهي ولا في النهي والدعاء لاحظين هم ولام الأمر والدعاء وهي لام تفيد الامر تساق للدعاء تأتي مرسورة فإذا سبقت ب ثم او أو الثاء أو الواو سكنت سكنت واضح ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ها مكسورة وهذه أفتحة الدعاء وهو مجزون بإذن الله حذف حرف العلاء ليقضي يا غامل كبا يقضي كيف لهم؟ ما طيب قالوا تعالى: ثم يطوفون تفتهم واليوفون نذورهم واليطوفون بالبيت العتيق كذلك اذا سبقت بالفاء من كان يؤمن باللله الاخر فليقل خيرا او أو ليصم ها او ليصبق بالله بالكسر الله فلي فليكرم جاره فليكرم ضيفه واضح؟ طيب الآن باب الفاء إذا جاءت اللام بعد الفاء أو الواو أو ثم مكسورة هذه هي الأمر يلي التعديل بعد ثم يلي هذا بعد ثم للتعديل ثم والفاء والواو اللام بعدها إذا كانت ساكنة افادت الأمر فليتمتعوا اما فليتمتعوا وليتمتعوا هذه تفيد واضح هل تشوفها مصحف ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال فاذا في الفلك دعا الله بنزين عبد فلما جاوب الى البذ الى هم مشركون ليكفروا بما اتيناهم فسوف يعلمون وَلِيَتَمَتَّعُوُمُ اللهم هل هي ماذا تفعلين المضارب؟ تنصبه تنصبه بإنهام لا مكيف ليتنصب تنصب مضارة؟ ها؟ مزيو. ها انا منصوب بهذا المرموعه الجوازه في موضع آخر وليتمتعوا بالقران لا أكره. ها؟ هنا أبداع وراق المشاكل من المتين حليثين طيب أبداع ثالث فتا متعه مثل النحل فتمتعوا متعه فشوفه المهم إذا كان ولي يتمتعه هذه تكون لين وأمر فيه ماذا؟ في التنديد والتهديد. نعدي القرآن. هذا الآن؟ عرفتم الفرق؟ عرفتم الفرق؟ عرفتم؟ إذا كانت لام مكسورة في التعليق المنصوب بأن مرور الجواز. إذا كان ساكنا هي لام الأمر تكون مجزومة. مجزوم. طيب. هذا لام الأمر والدعاء فيه الأمر والدعاء. ثم ليقضوا. تفضل. واليوفو هل هذا أمر ونادوا يمالكم ليقضي عليهم هذا الدعاء هو سياق سياق أمر لكن مفاده الدعاء لا في النهي والدعاء لا في النهي والدعاء ويمكون من لام من وألف لا قولي عز وجل ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقرب الزنا إنه كان فهشة وساسا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا عظيم وفي الحديث لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تناجشوا في الحديث لا يقول أحدكم لا يقول أحدكم عبدي وليقل فتاي واما الدعاء قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ربنا ولا تحمل علينا اصلا كما حملت وعلى الذين من ما لا طاقة للنبي. إلى آخره نامس. هذا ما يجزم بهذا بنفسه. واضح؟ يجزم فعلا واحدة. يجزم هذا ما؟ يجزم ما عندهم من أنص. ما بنكون كلش طيب ايش ما يجي من واضح ما يجي في اي واحد فهمتكم ترحي اخذ هذا ثاني طيب اكيد بكره نيه بكره وحده في التواصل توضيح كلمه غيابات الجوفيه الماضي ها قبل قبلها اللي قبلها ليه قلت ها انا قلت الفكره فهمت اي ولا <تصفيق> سبب هذا طيب الآن يجنف هو في الجمله ذكر 18 عشر كلمة وجعل إذا في الشيء الخاص هذه 18 كلمة؟ من هذه الثمانية عشرة كلمة ستة تجزم فعلا واحدا كم يبقى منها يبقى اثنتا عشرة كلمة تجزم فعلين هذه الثمانية عشرة كلمة التي تجزم فعلين على أربعة أقسام المتفق على أنه حرف وهو كلمة واحدة إن وابد قال تعالى الزوجل يا أيها النبي قل للذين كفروا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذني إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم إن يعلم يؤتكم يُؤْتِي انها ان إِنْ يحلم تبع إِنْ يَعْلَمْ كُسْفِرَتْ أَدْرِيْتِبَعَ إِنْ يَعْلَمْ إِلَّهُ بِيَقْرُوَنْ يُؤْتِي أصغر يُؤْتِي يُؤْتِي يُؤْتِي يُؤْتِي تجوزي ماذا؟ بإنْ شَطِيْرَ جِزًا فلاته وهل معناه يقول ايش كده النهي حاجه المناسبة لتقاء الشاكرين وهذا الجزء هذا الجزءين هذ الحرفين تدل بتدلوا هذه طيب ان تتقوا الله يجعل لكم فقركم طهارا عنكم في وقال صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدقك إن تصدق الله يصدقك واضح؟ مفهوم طيب هذه الادوات أو الكلمات التي تجزم لنا بعنين الأول يسميه فعل الشرط الثاني جواب الشرط الأول فعل الشرط الثاني جوابه الشرطي نقول إن حرف جزم يجزم فعله. ويعلم فعل مضارع مجزوم بإن علم جزمي السكون منع من ظهوره المقدم ظهوره إتباع محل حافة الكسرة لإتباع الساكن. وهو فعل الشرط يبتد في المضارع مجزوم بإن علم جزمي الحفظ عليه لأنه ما كان والكسرة دليله عليه. وهو جوابه واضح. القسم الثاني. ما هو اسم باتفاق وهو من وما واي, وأي وايان وأين؟ وَأَنَّ وَأَنَّ وَمَتَى وَمَتَى كيف ما على من ردها فيها النصبة مذهب الكوفيين ومذهب الكوفيين شلافاً للبصريين نعم هل كم أعددنا؟ تيسع والأول عشرة صار الثالث بعدين سنة فيه هل هو والراجع انه اسم وهو مهما انه اسم وهو ماذا مهما نعم القسم الرابع مختلف في أنه اسم نوفع فعل اسم نوفع حرف والراجح أنه حرف وهو إذما طاضح جماعة طيب نبدأ الأمثلة كسم الأول قبلنا كسم الثالث من قال عز وجل من يأمن سوء يجذبه وصولي فقد وقع كان وقع من يعمل سوءا به؟ ها؟ أي عين يرى أيضا؟ واضح يعمل؟ مجزو عن ضام جزو بمن لم جزمي السكر وهو مج جو... وهو في الشرط ويجزا عن ضام جزو بمن أجاب الشرط ولم جزمي ما لحق الا والفتحة جريعة والالف العين الحافلين محدود ولا شيء من ينسون يجزا به ها ومن يشفع ذلك يا رحمان ومن يشفع ذلك يا رحمان وخيض له الشيطان فهو, فهو لا قريب فهو له قريب وإنهم يصطرون عن السبيل يحسبون أنهم متدون نعم كذلك من يشفع ذلك الله خيرا يفقهه في الدين من يشفع ذلك الله يفقهه في الدين وحديث من الصمي يتصبر الله نعم هذه تمام؟ بعد قلنا من؟ وما وما تنفقوا لتنفق بالله الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا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 فتنفقو في المضارع المجزوم بما وعلامة جزمه حد لعله أنه خمسة وهو في الشرط. يوفى إليكم المضارع مزوم بما جزم فعلين وهو جو الشرط. مزوج وعلامة جزمه حد حفل علة دي هو الألف والفتحة جديده عليه. واضح؟ أن أصل يوفى من وما اي اي أي كتاب تقرأ تنتفع منه من وما وأيه زيد و أيانا أيانا أيضا يدل على ماذا على الزمان أيانا يدل على الزمن ومنه قول الشاعر إذا النعجة الأجفاء كانت بقفرتهم فإيان ما تعدل به الزيح تنزلي فإيان ما تعدل به الزيح تنزلي, تنزلي الأجفاء الضعيفة النحيفة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 فايان ما تعدل به الريح تنزلي وقال بعضهم ايان نؤمنك تامن يعني إذا كانت هذه الناجة, الناجة الأجفاء المهزولة معناها المهزولة كانت في أرض قاحلة لا لم تفيها ولا فأيان ما تعدل به الريح أيان يعني في أي وقت ما فأيان ما تعدل به الريح تنزلي يعني في أي وقت تهب الريح فتنزلي بمعنى القفر الأرض التي لا نبات فيها تعديل بمعنى تميل متى ما تميل الريح تميل بها لضعفها فإيانا ما تعديل به الريح تنزلي إما تميل بها وإما يعني ما تستفيد شيء لأن الأرض قاحلة أو كل ما تأتي به الريح تريد أن تنتبه به هذا المقصود نعم المثال آخر ايان نؤمنك تامن غيرنا واذا لم تدرك الامن منا لم نزل حذرا ايان نؤمنك تامن غيرنا واذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا زيد من وما وأي وإيانا وأينا أينما تكونوا يدرككم النوم وأن وأن مثاله تستجر بها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 أن تأتي الشرق. مجزوم على حتى في الشط مزوم على جزمي حتى الحظ لا، وتلبس جواب الشط مزوم على جزمي سكون زيد متى؟ قال بعضهم أنا بنجلا وطلاء الثناء متى أضع العمام؟ متى تعرفوني؟ انا ابن وط لله الثنايا متى اضاءه ان تعرفوني متى يهوني زيد الشرط بالجو ده تشوف كل ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون من وما ان يكون هناك افضل من اجل ان ان حيثما قال بعضهم حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابه الازمان ان تقول حيثما ما تجتهد تنل خيرا جاء القسم الاول من وما وايو من وما وايو وايانا واين وان ومتى وحيث كما قيل كيف ما تكون يولى عليك هذا نقل عن عمر بن عزيز كيف ما تكون يولى عليه لا دون أدف تكون في فيب الشرط مجزوم عن جزبيحة في النول لأنه فيها قمسة يولى فيب الشرط, الشرط مجزوم عن جزبيحة في حرف العيلة لأنه مؤتد واضح هذا القسم الثاني الذي هو أسماء باتفاق القسم الثالث اللي هو اسم على الصحيح اختلف أنه هو حرف أو اسم والصواب أنه هو اسم لهو ماذا مهما لماذا رجحنا أنه اسم رجحنا أنه اسم لأن وجدنا في سياق القرآن وكلام العرب أن الضمير يعود عليه والضمير يعود على الحوطة وهل اسم ها؟ كما قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم ومهما تكون عند مريء من خليقة، ها من خليقة هذي بدل من مهما. أو المقصود بها ومهما تكون عند مريء من خليقة، وإن خالها تخفى هذا الخليقة قال الخرق. الناس إنها تعلم. فرجع الضمير على مهما ومثل قوله تبارك وتعالى ها؟ وقالوا مهما تأتنا به من آيته لتصحرنا بها فما نحن لك قول في العون لموسى مهما تأتنا به مهما تأتنا به الهاء راجع لماذا على مهما فدل على أنه والأمثلة الكثيرة ذكرت منها ومهما تكن عند مليء من خليقة وان خالها تخل الناس تعلم ومهما تكن عند مليء من خليقة وإن خالها تخل الناس تعلم ما تكن عند مليء من خليقة تعلم تكن في الشفط وفي المضالع من جمع وجزميه السكون وتعلم جواب الشخص في المضالع من جمع بمعناه هو جواب الشخص السكون ولم يظهر من أجل الروي وإن خالها تقع للنسي تعلامي أتينا بالكفرة من أجل ماذا روي الشعر هو ما ضير في آخر الشعر ما إذا كان التغيير في وسط البيت يقال من أجل الوزن الشعري في آخر قال من أجل الروي. تمام القسم العارض اذكر بيت اخر بيت اخر اللي بعده اغربك مني ان حبك قاتلي وانك مهما تأمل القلب يفعل صحيح جرمه ابو الشعراء قال لهم ما وانك مهما تامل قلب يفعل هذا من معلقه امرئ القيس اللي بداها أثاطم مهلا بعض هذا التدللي وإن كنت قد أزمات صرني فأجملي وإن كنت قد ساءت مني خليقة فسل الثيابي من ثيابك تنسلي إلى أن قال أغرق إلى آخرين طيب الرابع اسم الرابع ما فيه هل اسم أو حرف والصحيح أنه حرف نتكوّل من إذ ومع وحظ السلام <تصفيق> عليكم الدرس الآن بعدين بعد نصف ساعة إن شاء الله <تصفيق> طيب السلام عليكم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 تُلْفِ من اِيَّاهُ تَأْمُرُ آتِيَا وَإِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِي تَأْتِي فَالشَطْر وَ جوابه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 و اذا جئت الشيء الذي تأمر به الناس إذا جئت, اذا جئت بالشيء الذي تأمر الناس بهذا الشيء تجد الناس يتبعونك و إذا ما ما انت به الناس اذا هذا الشيء الذي تأمر الناس يفعلوه تجدهم يفعلونه إذ ما تأتينا به إذ ما تأتينا به إذ ما تأتينا به لكرمك إذ ما به إذ ما به ما به, ما به،, ما به،, ما به، لا بجمع قد ما لا أرزق لا هذا الكلام غير صحيح إنه في ذيك الضمير لا على شيء غير سابقا من الأحكام وقد يأتي في كما ذكرت لكم سابقا بالقرآن. واضح؟ فإذا ما قلنا هي حرف. زيد في, الشعر خاصة. بعدين طيب و... وإذا في الشعر خاصة ومنه قول بعضهم: استغني ما أغناك الله بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي استغنى ما أغناك الله بالغنى وإذا إذا بإذن الله ظرف لما يجتقبل من الزمان خافر لشرطه منصوب بجوابه وإنك وإذا تصبك خلينا نقرأ تصب مضامين بída العصبي إدأ في, العصر في إنها لا من من من الكلمات التي تج التي تدخل تكتب فيها شطر وجوابه تكتب ولكن لا تجزم ولكن في أخافات في الشعر أحيانا خاصة تجزم تصب الزوم عالم جذبه السكون بإيجا هو كي الشرط فتجمل جواب الشرط الزوم بإيجا وعالم السكون وكسره من أجل الراوي وهو جواب الشرط واضح? مفهوم? لا اسم اسم باتفاق لا اسم باتفاق ومثله إذن إلا أن اذا اسم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 انا يوجد شيء عمل جميل جبنا عندنا نسمي اداه الشرط شي ما ها ثالث شرط. <تصفيق> وبعدين. جواب شو؟ ممكن؟ أما في الثالث شرط فيكون واضح. قد يكون ماضي صح؟ جواب الشرط قد يكون مضارع قد يكون ماضي هذا يكون مضارع مضارع, مضارع. مضارع. ماضي وعلى ماضي مضارع ماضي ماضي كم صار من حالة؟ 4 حالة حياناً هذا لا يكون غضايا بل ولا يكون كلا يكون جملة يكون جملة عند ذلك الجملة اسميها ويشترط ان تفصل بفاصل جملة بفاصل سيأتي بيان متى تكون هذه جملة تكون هذه جواب الشرط جنه في يكون جواب شرط جمله اذا لم نستطع ان نجعل جواب الشرط مكان فعل الشرط لم يصح السياق مثاله الايه ولكل وجهة هو وجهه وليرس بقران خيرات اينما تكونوا يجيبكم الله جميعا الى ان قال حيثما خرجتم فهيج وجوهكم حيثما تولوا وجوهكم فتم وجه الله حيثما تولوا وجوهكم ومن حيث خرجت، ومن حيث فتنبى وجود الله الآية ها؟ قبلها ها؟ قبلها ما كنتم حيث ما كنتم من ما ليس صحة أخطأت ها؟ ها؟ ها وحيث ما كنتم فأولي وجودك هنا أخطأت ومن حيث خرجت الصحة صح ومن حيث قررت فأولي وجدك سطر مسجد الحرام حرام حيث ما كنتم لكل شرق الخيرات أينما تكون يجبكم الله جميعا ومن حيث ما كنتم فأولي وجدك سطر ما كنتم ومن على كل حد. طيب نقول مثال أشياء كثيرة، خملها نعم نعم أمثلة كثيرة أكلها. أمثلة كثيرة إذا. إذا كانت الجملة جواب الشرط لا لا يصح أن يكون شرطا، فعند ذلك الجواب لا بد يكون ماذا؟ يكون الجواب جواب الشرط جملة يكون المعنى جواب الشرط جملة ذكرت المثال سابقاً في عند المؤلفين في الكورس. أصل ميرك الله. قلوا شيئا من. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أين ينصب يجزف عليهم ولا لا؟ مم. ها؟ حي. تدعو جميع الشرط وجوابه أين؟ جميع الأسماء الحسنى واضح؟ الحسناء هل نستطيع أن نقول أي ما له الأسماء الحسناء؟ ما نستطيع فاذا كان جواب الشرط لا يصح أن يأتي موضع فعل الشرط عند ذلك يلزم ان يكون ماذا جملة يكون جمله يكون جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله وا اذا تصبك فصابه فتجمل فتجمل فتجمل يعني هناك لا فتصديت قل واذا اذا تجمل نعم هنا لازم شرط هنا جمله فتجملي نقول في المضارع ها فتجمل ازجت الى اذا لما عرضنا ما اذا ما اردنا قلنا كنا ممتنين. تصيبك في هذا الشرط لا ما اوفى المضارع فتجمل تجمل يتجمل فتجمل فتجمل فتجمل فتجمل فتجمل لفعل فتجمل هنا فتجمل فتجمل هنا لا يصح ان تجمد اذا تجمد هنا جواب هنا جملة واقعة في جواب الشرط هذا غير الأمر يعني فيه فعل فاعل فيتجمل الفاء واقعة في جواب الشرط وتجمل فعل الأمر مبني على السكون وكسر من أجل الروي وفاعل نستطيع وجوبا تخديره أنت والجملة الفعرية واقعة في جواب الشرط نعم أول قلنا مضارع خطأ قلنا مضارع خطأ واضح؟ مم. طيب أتجمل. أتجمل. أتجمل. تجمل. تجمل في الماضي انت تجمل في الماضي ولما أمرك بالتجمل أقول لك تجمل. واضح؟ وهنا قال فتجمل أي أنت. طيب, طيب. الوقت اليوم نجي نشرح هذه النقطه شنو هي هنا الجوازم يبقى لنا ماذا المرفوعات لكن الشارع ما تع تعلق ان يتعلق الى الجمله الواقعه جواب الشرط لكن لا بدهنا نذكرها ان شاء الله نذكرها هي جمله اسميه او ثانيه وتكون مفصوله بماذا بالفاء بفاء مش وفي المضارع يفصل بينه ايضا اما بالنفي واما بالسين او اما بالشوق بشوقه او بالنفي وهو لا ونحوها شو بنالذي بطلع؟ عنيش؟ ها؟ ترى ها؟ ترى شو إن لا زيدا، فبله وسلام مني. تكون يعني فيها جملة؟ في كثيرة. إن لا خيطا. خيط على. الا كيت زيدا يعني قد لا يخفى عليه قد لا إلا من السلام او سلم عليه هذا فعل كلها او يعني يدخل كان كان كان, كان زيد حضر درسا، فهنا. وكان الطالب إن حضر الدرس حضره في وقت في زمن. عند سمع إن حضر الدرس حضر واضح. يظهر في في الماضي لما هو واقف في جواب الشمس. يعني الماضي يدخل عليه. أداة الشر أو أداة الشرق وقد تفيد الاستقبال كما أن المضاعي اذا دخل عليه الجاذب رده إلى الماضي <تصفيق> شوف عندك ثلاثين خمسة ألف ألفين ثمانية ثلاثين أو ثلاثين ثلاثين ثلاثين كم الغائب؟ من الغائب؟ عادل. ها؟ عادل وعينه؟ للرحيم كذلك؟ ها؟ ياسر يا شر... سافر ها؟ شرش. ها؟ الله ناخدين خل... خالد جيمكاش لا خلاص. الله. الله أعلم الله بصح. No, it's hard time. You can go. Eh? I can't remember. Eh? I can't